وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالْبَلَدُ الْخَبِيثُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلا نَكَدًا وَالَّذِي خَصُمَ لا يَخْرُجُ إِلا هَزِيلًا فَذٰلِكَ مُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ غَيْرُ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم احبجوا الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال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 صَاحُوا لَكُمْ وَأَعْلِمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَبْلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن بيكون على رجل منكم لينذركم اوعده ان جاءكم فكروا ربطكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولي ولعلكم ترحمون لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا فكذبوه فأنجيناه والذين معه في ورقي واغرقنا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا انهم وَإِلَ عَدٍ أَقَهُم هودَ إِلَ عَ تَقَهُ بُودَ قَالَ يَ قَوْمِعَبُدُ اللَّه مَلَكُمْ مِنْ إِلَ غَي قَالَ ي قَمْحبُدُ اللَّ افلا تتقون افلا تتقون قال الملؤ الذين كفروا من قومه اننا نراك في سفه و اننا نرجنك من الكاذبين قال الملؤ الذين كفروا فيه قَوْمِهِ إِنَّا نَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَبِالنَّارِ نَذِيعُ لَكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالُوا يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي لي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنَ رب قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رتول للرب